Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillâvi anzalâ ala abdihîl Kitâb ve olam yâjâllâhu âwajâ. Qiyâm liyâb râbsan şâhidan millâdhû ve yubşir almutmînîn al-lâzîn yâmlûn as-salîhât anlâ lham âjran hasana. Ma kifîn fîhi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 انَّ الفِتْيَةَ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَن نَّدْعُوَ من دُونِهِ إِلَٰهًا لَّقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا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 بولقكم هذه إلى المدينة فلينظر فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا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 لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِم بُنْيَانًا الرَّبُّ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهن ما يعلمهم إلا قليل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 ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحداً وَأَتَلُّ مَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلٌ لِكَلِمَاتِهِ وَلَا نَتَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 فَمَن شاءَ فَلْيُؤمن وَمَن شاءَ فَلْيَكْفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِالظَّالِمِينَ نَارًا أَحاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنَّ يَسْتَغِيثُ يُغَاذُ بِمَا إِنَّكَ الْمُهْلِ يَشْوِ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 وَمَا أَظْنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَإِرْرُدِتُ إِلَى رَبِّنَا أَجِدًا خَيْرًا مِنْهَا مُقْلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ أكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ ما شاء الله Qultemasha Allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqallu min kemalaw wa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 وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَالِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَعُلِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّنَ مَرَّةً بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّنَّ جَعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا وَوْضِعَ الْكِت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 وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إلا إلا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قبلا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 وإذ قالوا سال فتاه لا أبرح حتى أبلغ مج مع البحرين أو أمضي حُقبا فلما بلغ مج مع بينهما نسي أحوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فَلَمَّا جَوَزَ قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاً أَنَا لَقَدْ لَقِينَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصْبَا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوِيناَ إِنَّ الصَّخْرَةَ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتِ وَمَا أَنْسَانِيهُ إلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَه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 إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعْيَ صَبْرًا قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ إِسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا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 دوني اوليا اننا اعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبيكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا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 لَا نَفِيدُ الْبَحْرَ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ إِنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ